يثقفكم يكون لكم أعداء ويبرزوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرن لَمْ تَفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ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 لما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من عَلَى وظهر على إخراجكم أن تولّهم وما يتولّهم فولائكهم واليم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان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 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن وجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآنت الذين ذهبت أزواجهم مثل ما الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنين إذا جاءك المؤمنات فايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتي نبي بهتان يفترينه بين ايديهن وَلَا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن